وما أنفقتم من نفقة أو نذوتم من نذ أو نذوتم من نذ فإن الله يعلم وما للظالمين من نصاف إن تبدو الصدقات نعيم الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى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 الرواء علانية، فلهم آلُرُهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.